أباهم عشائيا يبكون. قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند عندما تأينا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بد كذب قال بل سوّلت لكم أن أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشر هذا غلاب